I'm hey, hey. I'm yeah. yeah. yeah. لو قفلت من كان بيصعب تفعيله وعينيك عشرا عشرة ما بثور والواعي شيفاه العيون عليا العشرة ما بثور بكل شيء شيفاه العيون واللي ضلبه علي حنون إني صاخ ما بتعيلو عيل خياء الدع الدع الدع مش مدعى وفارق كل يوم خمسين وحس الناس بالهمسى وانا And I see it, and No, I'm not something to ask See with eyes, and walk